وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءُ بَأْسَنَا الضَّرَّاءُ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 قال سنقتن أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا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 وَلَا نُرْسِلَنَّ مَعَكَ إسرائيل إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هِنْ بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 ألَ يرَووا أنهُ لا يكّمهُم وَلا يَحديهم سبين إاتقَذُوه وَكانوا ظالمين وَلََّ سُققَ في أيديهم وَرأو أنههُ قدَضَلّ قالوا ل إَّم يرحمنا ربّناَا وَيَغفرِ لنا قالوا ل إم يرحمناَا رّناَا وَيَغفرِ للَنا لنكُ النَّ منِنَخاصِرين.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 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويطاع عنهم, عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 كل من طباتات م رزَقناك وَما ظدمونَ وَك كانواأَمفُسَهُ يظلمون وَإذ قلَ لَهُ مسكن هذه قَةَ وَكل منها حيثُ شت وَقولوا ح وَودخُل البابس الجد وَودخُل الْ البابس جدًا النغفرِ لك خط آاتِكم سنزيد المُحسنين.